「ابدا حروفي ي و ط ن عالي」「」「」「」「」「」「」「」「」 d h a n k بحمد رب الواحد الوالي وعلى النبي والصحب والالي صلاه ربي عطر بل حالي 「おうた أ あ ي ش العمر في حضنه جنه أ ك ر م بالوطن جنه ما طاب عيش في البعد عنا هات الاغاني ال وانثر اشجاني ع ل ى النبي والصحب والال و ا ل ل ه ربي عطر ل ح ذكره في روحي وفي دمي ت م ح ص ر و ح ل ب د همي ارضي ومهدي مسكني امي حظن كريم وفين حان على النبي صلى الله عليه و ا ل م ملعب طفوله وصرح من ه م ة م ن ب ت رجوله و غ ا ي ة ا ل ق م ة مهد البطوله وسعدها ا ل ا ن م ث ل الفضة ولكان في ثاني أوطن عالي بحمد رب الواحد الوالي وعلى النبي والصحب والالى آ ل الحالي و ب ا ل ح ا ه رب العطرب ا ح الوالي الحالى ل